متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتطيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فدعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين فينا كانوا يصفرون على الخيالات العظيم وكانوا يقولون ايضا مثلنا أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شدر من زق من فماليون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو تصدقون أَفَرَأِيْتُمْ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 أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء ندعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم المغرمون أفَرَأيْتُمُ النَّعْلَةَ تُرُونَ أَنْ تُمْ أَنْ شَأْتُمْ كَدَرَتْهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ دَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعٍ لِمُقْوِينٍ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَرَاقِعٍ نُدُومُ وَإِن هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا نَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ